أَهَ مَا أَنذَرْنَاكَ فَالْقَوْمَ أَلَيْسَ تَشْقَى إِلَّا تَكُونُ تَنْتَنِي أَوْ شَاهَ تَرَى خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ الرحمن على استوى له في السماوات وما في الأرض وما بينما وما تحت الثرى وإن تجعب بالقوم يعلم السر ونفى الله لا إله إلا وله الأسماء هل حَنِيفٌ مُسَاءَ إِذْ رَأَى فَقَالَ لِأَنْذِرْ قَوْمَكَ فَقُولُوا يَا قَوْمَ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ فَلَمَّا على انك من وادي المقدس طوى وانا ارفعك فاستمع ما ينادى من الذي امر الله لاكنا انما ان إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ بَلَى مَنْ قَدْ كَانَ حَيًّا مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّ اللَّهَ اللهم يا صاغ الذكر علينا وعلى المشهدين على الرمي واهوش بما على مني وديتي يا ماء الخرى قال القي يا موسى فالقى فتنايا حيه انتصا قال خدنا والد سنعيد واسيرة وثمولا والضنيا لك إلى جناحك تخضر بيطا والضيل سعور إلا يا أخرى لنريك من آياتنا الكبرى إذ هب إلى فرعا إنه وشرح لي صدري ويسل لي أمري وأحل عقدة من لساني يفقه قولي وجعل لي وثيرا من أهل عروبي وشد بي أذني وأشرك في أمري. كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بها بصيرا قَالَ قَدْ أُوْتِيْتَ سُغْفَكَ يَا بُوْسَى وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً مُطْرًا إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوْحَى في فِيهِ فِي التَّابُوتِ فَقَدْ فِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِي فَلْيُلْقِي يأخذ عدوه لي وعدوه له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عني إذ تمشي أختك فتقول أن أدلكم على من عينها ولا وقتلت نفسا فنجي لك ابن الغم وفتناك فتونا فلبيت تسرين فيها المدينة ثم جئت على قدمي يا موسى واصطنعت إذ نبأ أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري إذ نبأ إلى فرعون إن لم أضرى فقولا لو قرنا بينا يخشى الله لا تذيع في ذكري إذ عباء الله فدعنا إنه أطرى فقولا له قولا ليلا لعله يتذكر أو يقشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن قال لا تخافا إنني معكما أسمع الله فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأقصر معنا بإسرائيل ولا تعذبهم ولا تعذبهم قرد إناك من ربك والسلام عليك عمودا إنا فإن رحي إلينا أنما بغلا منك كبرت ودلا قال فنر ربكما يا نسا قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقا وثم هدا قال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 وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى أَرَاحَةٍ فَأَخْضَى نَارٌ بِهِ أَزْوَاجٌ مِنَ النَّبَاتِ شَجَرٌ قُلُوا رَاعُوا أَنَا فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّيُرِيدُ منها خلقها كثيراً و منها نقيكم و منها نقيتكم تارة أنتاع ولقد رينا آياتنا كلما فكبت وأبى فالتينع لجنا من أرضنا بس يا موسى فَذَنَأْتِيَنَّكَ بِسِلْحِمْ مِثْلِهِ فَجَعَلَ رَيْنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُطْلِفُ مَوْعِدًا لَا نُطْلِفُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوَرًا قَالَ مَوْعِبُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَوَ الْنَاسُ بُحَا تَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ الْعَرْشَ فَجَعَلَ كَيْدَهُنَّ لِتَمُوتَ مِمَّا أَتَىٰ قَالَتْ هَٰذَا مُوسَىٰ وَإِنَّكَ لَا تَفْتَرِي عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْقِطَنَّكَ فِي وَقَدْ خاب من افْتَرَى تنازعوا أمرهم بينهم وأسرعوا النجوة قالوا إن هذا بساحر ويريدا بأن يخرجكم من أرضكم بسحرها وينهبا قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّكُمْ قَدْ أَخْطَأْتُمْ فِي الْأَرْضِ وقد لَكُمْ لَنَصِيرٌ من لَنَا قلوا يا تَسْعَىٰ ۖ قُلْ يَا مُوسَىٰ مَا مَنَعَكُمْ أَن تُؤْمِنُوا وَإِذْ فإذا حبابهم وعصيهم تفين ليل إنسحي أنها تسعى فأوجس في نفسه في فتن موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألقنا في اليمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيف ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتا فألقي السحرة سجدا قَالُوا آمَنَّا فِي رَبِّ الله